يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَبْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۚ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ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 فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه آية الكبرى فكذب وعصى ثم أخبر فحشرفناه فقال ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن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 مَا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشي أو الدكتور